أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 إذ أَوْ حَنَ إ أُِّكَ ماَا يُوحَ أَنقَض فيِيهِ في التَّابوتِ فَقَذ فِيهِ فِي اليَمِّ فَالْيُنْقِهِ اليَُّ بالِالساحِ فَالْيُنْقِهِ الَمُّ بالِالساحِِ يَأخذْهُ عَدُّ اللي وَعددُهُ الله.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 قالا ربنا إننا نَخَافُ أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوًا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 قال امنتم له قبل أن اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ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 فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هذا فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَأْخُذُ بِاللِّحْيَةِ وَلَا بِرَأْسِي ۖ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 ق فَذهبَ فَإِنَّ لَ في الحياتةِ آ تق ل مساس وَإِنَّ لَمَ وَعِذ ل تُخْلَفَ.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 اسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فَلا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلى الْوُجُوهِ الْحَيِيُّ الْقَيُّومُ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فَنَا يَخافُظُمَ وَلَا هَبْم وَكَذَلكَ أَزَلنهُ قُرآن عرَبّ وَصَّفناَ فيِيهِ مِنَ الووعيدِ عَهُم يتَّقُونَ أَوْ يُحْدثُ لَهُم ذِكْرى فتعَ اللَّ المَلِكُ الحَّ فتَعَ اللهَّهُ المَلُِ الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإذْقُ ل للِلمَلائِكَ تسجد لِآدممَ فَسَجدد إَِّا إبل سَأَبَ فَقُل لا ييا آدَمُ إِه عدُلَكَ وَلِزَوجكَ فَلَا يُخْلِ جََّكُ ماَا مِنَ الجَّةِ فَتَشْق إِ لَأَللاا تجعَ فيِيهَا وَلَا تَعرَى وَأَك لا تَضْمَُوا فيِيهَا وَلاَا تَضْى فَوسْوسَ إلَْهِ الشَّيطانُ قَالَ يَا آدممُ هلَاْأَدُلُّكَ على شَجرَةِ الْخُلْدِ وَمُكِلَّ يَبَل فَأَكَل مِنهَا فَبَدَتْ لَماَا سَؤاتُهُماَا وَوطَفق يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا وَوقَفقَا يَخْصِفَانِ عَلَْهِ مَا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 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة أعمى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 قَبِلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى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 نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى